بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله اصلحوا ذات بينكم فاتقوا الله اصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون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 وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إلَّا مُتَحَرِّفًا لِلْقِتَالِ أَوْ مُتَحِيزًا إلَى فِئَةٍ أَوْ مُتَحِيزًا إلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَأَبْغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ فَقَدْ بَأَبْغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ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 وَإِيَّاعُودُ فَقَدْ مَرَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَكُونَ الْدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ أَنتَهُ فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِنْ أَنتَ وَلَّوْا فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلاَكُمْ فَعْلَمُ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 إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه علم بذات الصدور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 وَمَن يَتَوَكَّل عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَوْ تَرَا إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وَجْهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ يَضْرِبُونَ وَجْهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُ عَذَابِ الْحَرِيقِ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 وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجَنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِنْ يُرِيدُوا وَإِنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهِ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 قل لمن في ايديكم من الاسرائي يعلم بالله في قلوبكم خيرا ياتكم خيرا ياتكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم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 ببعض في كتاب الله